وَجَاوَ بِبَنِي بَنِي إِسْرَائِيلَ لِلْبَحْر فَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا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 الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وَإِنَّكَ ثِيرٌ مِنَ النَّاسِ عَنْ آياتِنا لَغافِلُونَ ولقد بوا أن بني إسرائيل مبوا وأصدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلف حتى جاءهم العلم إِنَّ رَبَّكَ يَطْغَى بَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا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 ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة رب فَلَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فنفعها ايمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كَشَفْنَا عنهم عذاب الْخِزْيِ في الحياة الدنيا إلا لا قوم يون سلم ما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتاعناهم إلى حين.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 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْكِلُونَ قُلْ اِنْظُرُوا مَاذَا فِي السموات والأرض وما تؤمن الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون.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 ثم نُنَجِّي رسلنا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَالِكَ حقا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوافقكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وَأَن أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَظْرِكَ فَإِنْ فَعَنْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الْعَالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ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 وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيل وَاتَّبِعْ مَا يُهَان إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى تاً يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آلف ل. أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وَبَشِّرْ وَأَنِسْتَعْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى یمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولو فإن خاف عليكم عذاب يوم كبير الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا يسنون صدورهم ليستخفوا منه الان حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون عالي من بذات